إلا كانوا موسوعه ا النابلسي ما و و للعلوم ك ا ل ت ن ا من ق ب ل ه م من م قرن ك ه في الأرض م ا لم نمكن لكم نمكن و أ ر س ل ن ا ا ل س م ا ء ع ل ي ه م م ر ا ر ا و ج ع ل ن ا ننهار تحتهم تجري من ف أ ه ل ك ن ا ه م ب ذ ن و ب ه م و أ أ ن ن ش ا من ب ع د ه م قرن آخرين و ل و ن ز ل ن الحسنى ع ي ك كتابا في ف ل م س و ه بأيديهم م ف ل س و ه ب أ ي د ي ه م ل ق ا ل ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا إ ل ا س ح ر م ب ي ن و ق ا للعلوم و ا و ل ي ل ك ا ل ا م ل ا لقضي م ي جعلنا و ل موسوعه ن ل ي م م النابلسي ي ب س و للعلوم فحاق ب ا ن ه م ا ل ا س و ا م ي ه ا س ي ر و ا في الله أ ر ض ا ن ا كان عاقبة كيف ل م ك ذ ح ي ن ى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 وان امسست بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل اي شيء اكبر شهاده قل الله, قل الله شهيد بيني وبينكم و أ و ح ي إ ل ي هذا ا ل ق ر آ ن ل أ ن ذ ر ك م به ومن بلغوا ئ ن ك م لتشهدون أ ن مع الله آ ل ه ه نخرى قل لا أ ش ه د قل إ ن م ا هو إ ل ه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 「そして私たちはこの世を変えたのですが今日はこの世を変えたのですが今日はこの世を変えたのです ك 今日はこの و ا ع えたのですが今日はこの世を変えたのですが今日はこの世を変えたのです ي たちは私の思いを知っ ل い ي ことを知っている人 ل 何でも知っている人は何でも知っている人も知っている人は何でも知っている人は何でも知っている ي ق و ل ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا إ ن ه ا م و ن س و ن من ا ل م م ؤ ن ي ن ب ل بدا لهم ما لهم كانوا ي خ ف و ن ق للعلوم الاسلاميه ع اسماء ا ل إن ه ا حياتنا ل ح ن ب م ع و ث ي ن ولو ت ر ى ع و س و ع ه ق ا ل أليس ه ذ ا ب ا ل ح ق ق ا ل و ا ب ل وربنا ق ا ل ف ذ و م ا ل ع ذ ا ب بما كنتم تكفرون قد خ س ر ا ل ذ ي ن ك ذ ب و ا ب ل ق ا ء الله حتى إ ذ ا جاءتهم ا ل س ا ع ة بغتة قالوا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 و م و س و ا حَتَّى ت أ ا ه م ن ن ص ر النابلسي و للعلوم الاسلاميه وكان كبر ع ل ي ك إعراضهم ف إ ن أن استطعت ت ت ب غ ي ن ل ه ا في ا ل د ك أ و س ل م ا ا في ل س م ا ء ف ت ا ت ي ه م ب آ ي ة ولو ش ا ء ا ل ل لجمعهم على ه ا ب ل س ي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 ولكن أ ك ث ر ه م ل النابلسي ي ع م و و م من د ا ا للعلوم م ا ل ا فرطنا في ا ل ك ت ا ب م ن ش ي ء ثم إلى ر ب ه م والذين ذ ك ب و ا ب آ ي ا ت ن ا صم و ب ك في ا ل ظ ل م من ا ت ي ش ا للعلوم ه ي ه ن يشأ الاسلاميه ه ر اسماء ع ذ الله, الله أوتتكم الحسنى أ موسوعه النابلسي إن د ق ي ن ما للعلوم ن ا تشركون ل ا س ل ن ا إلى أ م م من ن قبلك ف أ خ ذ ا ه م شركه ا ل ع ل ه م ي ت شركه ع و فلولا ن ا إذ م بأسنا ت ر ع و ا ولكن ي ه ت ق ل و ب ه م و ز ي ن ل ه م ا ل ش ي ط ا ن م ا كانوا ي ع م ل و ن ف ل م ا نسوا م ا ذكروا به فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته, أخذناهم بغتة فاذا هم مبرسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل ر أ ي ت م ان اخذ الله سمعكم و أ ب ص ا ر ك م وختم على قلوبكم من إ ل ه غير الله ياتيكم به انظر كيف نصرف ا ل آ ي ا ت ثم هم يصدفون قل ر أ ي ت ك م ان اتاكم عذاب الله ب غ ت ة او جهره هل يهلك الا القوم الظالمون و م ا نرسل ا ل م ر س ل ي ن إ ل ا م ب ش ر ي ن ومنذرين فمن و آمن أ ص للعلوم ح ف ا خوف ي ه م ل ا ه يحزنون و ا ل ذ ذ ي ن ك ب و ا ب آ ي ا ت ن ا ي م س ه م ا ل ع ذ ا ب ب م ا ك ا ن يفسقون و ا ق ل ل ا أ ق و ل لكم ع ن د ي خزائن ى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 قل إ ن ي نهيت أ ن اعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أ ت ب ع أ ه و ا ء ك م قد ضللت ا ذ ا وما انا من المهتدين قل اني على بينه من ربي قل إني على بَيْنَةٍ ن م شركه ب ِّ و ذ ب ب ت م ا عِنْدِي ع مَا َ ت ت س ج ل و ن َ ب ِ ه ِ إِنِ ا ل ْ ح ُ ك ْ م ُ إِلَّا ِ ل ل َّ ه ِ يَقْصُّ الْحَقَّ وَهُوَ دعويه َُ غير ْ ربحيه ْ ن ِ و ََ ذات مضمون ْ ا ل ل ََّ ه ُ أ ع ْ ل َ م ُ ب ِ ا ل ل ظ َّ ا ِ م ِ ي ن َ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا ه ويعلم و ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه ة إلا ل ي ع م الا إ يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين وما تسقط من و ر ق ة ل ا يعلمها ولا ح ب ة في ظلمات ا ل أ ر ض ولا ر ط ب ولا يابس إ ل ا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم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 و إ م ا ينصينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكر لعلهم يتقون و ذ ر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم ا ل ح ي ا ة الدنيا وذكر به أ ن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي, ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع و إ ن تعدل كل ع د ن لا يؤخذ منها أ و ل ئ ك الذين أ ب س ل و ا بما كسبوا لهم شراب من حميم ل ه م من شراب ح م ي م و ل ه الدكتور ن محمد ن و ن ا ل ل ه م ا ل ا ي ن ا و ل ا ي ض ر ونرد ن ا علينا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 وهو الذي إ ل ي ه تحشرون وهو الذي خلق السماوات و ن ل ر ض بالحق ويوم يقولكم فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهاده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 فلما جن عليه الليل ر أ ى كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب نافلين فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لئن ل موسوعه يهدني ربي ل أ ك ن ن من ا ل النابلسي ف ل م رأى للعلوم ا أ ف يا ق ق الاسلاميه ي ق ب ر ي شركه ت وجهي ل ل ذ ي ف ط ر ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض ح ن ي ف ا ه ذات م ض م و ح ا ج ه ق و م ه ق ا ل أتحاجوني ن ي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 و ن و ح ك ه د ي ن ا ل ومن ذ ر ي ت ه د ا و د و س ل ي م ا ن و أ ي و ب و ي و وموسى و س ف ه ا ر و و ن ك ذ ل ك نجزي ا ل م ح ض ن و ز ك ر ي ا ويحيى وعيسى وإلياس كل م ن ا ل ل ص ا ح ي ن و إ س م ا ع ي ل ا ل ي س ع ويونس ولوط ا وكلا فضلنا على العالمين ومن ابائهم وذرياتهم و إ خ و ا ن ه م واجتبيناهم وهديناهم إ ل ى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركونا حبط عنهم ما كانوا يعملون أ و ل ئ ك الذين اتيناهم الكتاب و ا ل ح ك م والنبوءه فان يكفر بها هؤلاء فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لن اسالكم عليه اجرا ان ه إ الا ذكرى للعالمين وما ق د ر ا ل ل ه حق قدره اذ قالوا, إذ قالوا ما أ ن ز ل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى ت ج ع ل و ن ه قراطي س ت ب د و ع ه ا و ت خ ف و ن ك ث ي ر ا و ب ل م م ت س ا للعلوم م م ا أ ن ت و ل ا آباؤكم ق ل ا ل ل ه ا م ذرهم ف ي خ و ض ه م يلعون نعلم وهذا كتاب مصدق الذي, بين يديه مصدق الذي بين يديه ولتنذر أ م القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالاخره يؤمنون, يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا و قال أولا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 وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم, وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إ ن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله ف أ ن ا توفكون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 وهو الذي أ ن ش ا ك م من ا ل نفس و ا ح د ة فمستقر ومستودع قد فصلنا الايات لقوم يفقهون وهو الذي أ ن ز ل من السماء ماء فاخرجنا به, فأخرجنا به نبات كل شيء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 ان في ذلكم ل آ ي ا ت لقوم يؤمنون واجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والارض أ ن ا يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذ ل ك م الله ربكم ل ا إ ل ه إ ل ا هو خ ا ل ق كل ش ي ء ف ا ع ب د و ه وهو ع ل ى ك ل شيء و ك ي ل لا تدركه لبصار وهو يدرك لبصار وهو اللطيف الخبير تدركه يدرك وهو وهو قد جاءكم بصائل من ربكم فمن ب ص ر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أ ن ا عليكم بحفيظ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 وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم ثم إ ل ى ربهم مرجعهم فينبئهم ب م ا ا ك ن و ا يعملون و أ ق س م و ا ا ب ل ل ه جهد ا ن ه م ل إ ن ج ا ء ت ه م آية ب ل ا ي للعلوم ن د ا ل ه ا ي ش ل ا إذا جاءت ل ا ي ؤ م ن و ن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 وكذلك جعلنا لكل نبي إن عدوا شياطين ا ل سوى الجن يوحي بعضهم إ ل ى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغو اليه أ ف ئ د ة الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون افغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا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 ل ر ك ه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون سبيل ا ي ت م ا ع ي إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين. فأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، إن كنتم بها يتيه مؤمنين. وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقد فصلوا لكم ما حرم عليكم. وقد حصل لكم ما حرم عليكم إ ل ا ما اضطررتم اليه وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم ان ربك هو اعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الاثم وباطنه ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق ِ و إ ِ ن َّ الشياطين َََِّ ليوحون ََُُ إ ِ ل َ ى أ اوليائهم َِِْ ليجادلوكم َُُُِِْ و إ ِ ن اطعتموهم َُُ إ ِ ن َّ ك ُ م ْ لمشركون َُِْ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 يومكم قالوا هذا ش ه د ن ا على أ ن ف س ن ا و غ ر ت ه م انهم ل ل ح ي ا ا ة د ي ا و ش د و ا على أ ن ف س ه أنهم كانوا كافرين ذلك أ ن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم و أ ه ل ه ا غافلون ولكل درجات مما عملوا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 وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أ و ل ا د ه م شركاءهم ليردوهم, ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون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 و النخل و الزرع مختلف نكله و الزيتون و الرمان متشابها و غير متشابه كلوا من ثمره إ ذ ا أ ث م ر و آ ت و ا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إ ن ه لا يحب المسرفين ومن الانعام ح م و ل ة و فرشا ويأكلوا مما ر ز ق ك م ا ل ل ه ولا تتبعوا خطوات ا ل ش ي ط ا ن إ ن ه لكم ع د و م ب ي ن ه ن ي أزواج من الضأن ا ث ن ي ن ومن ا ل مضمون ع ز ا ث ن ي حرم أم ا ش ت م ل ت ع ل ي ه أرحام لنثيين نبئوني بعلم ان كنتم صادقين ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين قلا ا ذ ك ر ي ن حرم أ م ل ا ن ث ي ي ن أ م ا اشتملت عليه أ ر ح ا م ل ن ث ي ي ن أ م كنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا فمن أ ض ل م ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إ ن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أ ج د فيما أ و ح ي إ ل ي محرما على طاعمي ط ع م ه إ ل ا ان يكون ميته او دما أو ل ح موسوعه خنزير فإنه رجس فإنه ل النابلسي ل ل ا ع ا فإن ربك غ ل و ر ر ح ي م وعلى ا ل ذ ي ن ه ا س و ا ح ر م ن ا كل ذ ي ه اسماء الله ا ل غ س ن ى حرمنا عليهم شحومهما إ ل ا ما ح م ل ا ل ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمه واسعه ولا يرد ب أ س ه ع ن ا ل ق و م ا ل م م ج ر ي ن س ي ق و ل ا ل ذ ي ن أشركوا ل و م ا ل ا أشركنا و ل ا م ي ه ا ح ر م ن ا من ش ي ء كذلك كذب الله ذ ي ن م حتى ذ ا ب أ س ن ا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 الذين الله يشهدون أن ح ر موسوعه هذا ه فإن ش د ا فلا تشهد و ا ا ل ذ ي ن ك ذ ب و ا ب آ ي ا ا ا ت ن و ل ذ ي ن ل ا ي ؤ م ن و م ا ل ا ة و ه م بربهم ي ع ل و ن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 واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه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 وتفصيلا لكل شيء وهدى و ر ح م ة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه, فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أ ن تقولوا إ ن م ا أ ن ز ل الكتاب على قومه موسوعه م النابلسي للعلوم ن انزل ا الاسلاميه ا ك ت ك ن أهدا ن ه م فقد جاءكم ب ن من ربكم و د ى ورحمة فمن الله ممن الله كذب بآسف اسماء ن ج ل ذ ي يصدفون عن آياتنا ن عن و س الله ع ذ ا بما كانوا ب يصدفون ه ينظرون ي أن إلا ت ت م ا ل م ل ا ياتي ئ ك ة أو ياتي بعض آيات بعض ربك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 فرقوا د ي ن ه موسوعه ك ا ا ش ي النابلسي للعلوم ن ج الاسلاميه ء ب ا ن ة ف ه عشر أ م ث ل ه ا و جاء ا ب ل س ئ فلا يجزى إلا يجزى م ث ل ه ا و ه م ل النابلسي ي ظ م و قل إنني ه د إ ى صراط م ت ق م دينا ق ي م ا ل ا س ل ا ه ي م ح ن ي ف ا و م ا ك ا ن من ا ل م ش ر ك ي ن ق ل إن ص ل الحسنى موسوعه النابلسي شريك له وبذلك أمرت وأنا للعلوم أبغي الاسلاميه اسماء الله الحسنى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 ربك س ر ي ع ا ل ع ق ا ب وإنه ل غ ف و ر ر ح ي م